وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلا وربّي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنهم إدّقال ذرّار لا يعذب عنهم إدّقال ذرّات في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك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 إِكَلَهُمْ عَذَابٌ مُّرِزٌ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحق وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل لَنُدُلَّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إن لَفِي خَلْقِهِ جَدِيرٌ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا أَنْبِهِ جِبْنَهُ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالظَّلَامِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَو分别 ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إِنَّ شَأْنَ خَصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِتَفَّ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٌ وَلَقَدْ آتَينَا دَاوُودَ مِنَ فَضْلٍ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطِّيرَ وَأَلَمَنَا لَوُ الْحَديدِ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 فَلَمَّا قَضَىٰنَا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَنَّوْا عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا زَبَدٌ ۖ بَتَتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَاهَا فَلَمَّا خَرَّتْ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ۖ بَلْ كَانُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عين يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدته طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتيهم جنة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 وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسِهِمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 وقال الذين استضعفوا للذين استخبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا, إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأثروا الندامة لما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 تَرَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهُمْ أَنَّذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وكذل الذين من قبلهم وما بلغوا معشارا ما اتى الههم فكذبوا رسلي فكيف كان لكير قل انما اعيدكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا أن تقوموا لله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 قبل ويقدّفون بالويب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريض.